كار قطني عمالك عليه ورحمة الله المهم ان المتقن من هو من هو المتقن هو من قوي حظه حتى صار متقنا لما حدث من حفظه متقنا اذا حدث من كتاب هذا هو المتقن وما من امام الا ويخطئ ولكن يرد حديث الرجل اذا كثر خطأه طب اذا ما اتصل اثناجه بنقل اذا الرجل الذي يروي لنا لا بد ان يكون عدلا ان يكون ضابطا جميع الرجال أن يكونوا كذلك رجال السند أن يكونوا كذلك وأن يكونوا عدولا وأن يكونوا ضابطا وأن يكون الاتصال في كل سلسلة من طبقات السند إذن ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابطي عن مثله من أول السند إلى منتهى من أول السند إلى منتهى إذن هذه الشروط أين كما رأينا هذه الشروط تقول في السنة الآن من غير شذوذ ولا إلا ما هو الشذوذ وما هي العلا نؤجل ذلك إن شاء الله في الدرس القادم نعم إذا كان الرجل لا يحدث إلا من كتابه وهو متقن لهذا الكتاب ويقبل الحديث وقد يكون الرجل يحدث من حذب إياه بل إن الحديث عند أهل العلم وقد ذكرت هذه المسألة كانوا لا يقبلون الحديث إذا كان على طريقة المذاكر، لأن المذاكرة يقع فيها الوهم كثيرا حتى من قبل الكبار لكن يقعوا كثيرا يعني كذلك نجلسون ماذا حديث كذا وحديث كذا فهم يتذاكرون في الحديث. هذا يقع فيه الوهم كثيرا فلا يقبلون الحديث وإن يخرج الخارج يقول سمعت أحمد يقول هذا كذب لأنك لم تسمعه في مجلس التحديث إنما سمعته في مجلس المذاكرة والمذاكرة لم يلتزل صاحبها أن يروي الحديث كما سمعت فالإمام أحمد كان يرفض ابدا أن يحدث إلا من كتاب وذكرت لكم قصة أحمد بن الصالح المصري عليه ورحمة الله عندما تذاكر هو إياه في الأحاديث فاكتشف أحمد بن الصالح أن أحمد بن حمل عنده حديث واحد لا يعرفه فقط تذاكر طيله الليل لما قاله إذا أسمعني إياه فالإمام أحمد ما أسمعه إياه هكذا بل دخل بيته واحضر كتابه وجلت وفار يحدث فيه ولذلك سيان ابن عيينة حدث له أغلاط من أين جاءت كما قال أهل العلم جاءته من أنه يقع الوهم عنده أنه يسمع أحاديثا لأن هؤلاء كانوا يسمعوا أحاديثا على جهة المذاكرة فهو لشدة حفظه يلتقط عقله مثل يعني الملقاة المغناطيس يلتقطه فماذا يحدث به يقول له يا شيخ هذا أنت سمعته على جهة المذاكرة كان سوفيان الثوري وقل شعبه وهو سوفيان الثوريين يدخلوا إذا دخل السوق وضع أصبعه في أدنيه لألا يسمع كلام أهل السوق فيستقل في قلبه ما قال ما يسمع شيء ما سمع شيء إلا حفظه وإذاك كانوا لا يقبلون حديث الرجل إذا كان بالمذاكر لا يسمعونه يكذبونه يقول ما سمعته ورأوا أنه يتمعه منه لكن لم يسمعوا على صفة التحديد فهمنا هذه صاروا يقولين نبكي ولا لأنه بقيت مستائل لأن الكلام على الشلوري ولا إلا كلامه سيكون طويلة وكذلك الأسانيد التي ذكرها سبحانك اللهم وبحمدك شلوا الله لا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك إن الحمد لله محمدا تعالى وأنا الصائم وأنا بالله من شرور يوم القياد أعمالنا ما يهدين له فلا مضل له أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان وهدى يا الله عز وجل واياكم من امن علمنا البارحه ايها الاخوه الاحبه عن عن بعض شروط الحديث الصحيح التي لا بد من توافرها في سند الحديث من أجل أن يصح هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا إن هناك ثمة شروط في المثل وثمة شروط في الاسناد وبدأنا الحديث عن الشروط في الإثناد وقلنا إن الشرط الأول الذي يجب أن يكون في الاسناد هو الاتصال وهو أن يكون كل رجل روى عمن فوقه سماعا أو قراءة وسيأتي فيما يأتي من هذا الكتاب طرق التحمل كيف يتحمل التمييز عن شيخه هل يسمع منه هل يقرأ عليه هل يسمع ما يقرأ عليه وهكذا فإذا حصل وجود انقطاع فإذا حصل وجود انقطاع في بين رجل ورجل اختل شرط من شروط الصحة والانقطاع أنواع هناك انقطاع بأحدى من وجود الصحاب من فوق التابع وهذا الذي يقله الإرساد هناك انقطاع بمن دونه وهناك انقطاع متصل يعني أن ينقطع في السند متواصلا بزوال رجليه أو بزوال ثلاثة ما أكثر وهكذا وربما يكون هناك التدليد وهكذا فإذا الشافف الأول الذي تحدثنا عنه هو الاتصال وسيأتي إن شاء الله عز وجل تفصيل هذه العلل التي يكون سببها الإنقطاع وعدم الاتصال. الشافف الثاني الذي تحدثنا عنه هو أن يكون هؤلاء الرواه في السند ثقات وأن يكونوا عدولا، أن يكونوا ثقات وأن يكونوا عدولا، أن يكونوا عدولا وأن يكونوا ضابطين. وتكلمنا الزارحة عن شرط العدالة وهو الاستقامة في الدين وتكلمنا عن قضية البدعة وهل المبتدع يرد حديثه لبدعته وتكلمنا ولا نريد أن نزيد عما تكلمنا البارحة وتكلمنا عن الشرط الثاني وهو شرط الضبط وهو أن يكون ضابطا ضابط الصدري أن يكون ضابط الصدري إذا حدث من حفظه وأن يكون ضابط الكتاب إذا حدث من كتابه لألا يدخل عليه أن يدخل على كتابه ما ليس منه كما أدخل على سفيان بن وكية حتى اشتد كلام أهل العلم عليه وقد أدخل عليه وراقه أدخل عليه ما ليس من حديثه فهد حديثه بسبب ما أدخله وراقه عليه <تصفيق> جمع من الرواة رد حديثهم لتلاعب الوراق بحديثهم او بان يروي عنهم التلاميذ ما ليس من حديثهم كما حدث مع عبد اللهيع فإن فإن فإن فانه كان يؤتى اليه بالتلاميذ معهم صحف ليست من حديثه ويقرؤونها عليه ثم يرجعوا ويحدثون بها عن ابن وهي ليست من حديثه إذن عليه أن يكون ضابطا لكتابه وأن يكون ضابطا لحفظه في الصدر إذا حدث من حفظه والضبط والإتقا والإتقان على درجة هذا الذي سنتحدث عنه الآن قليلا الإتقان أو الثقة ويصف الجانع الثقة قولنا عن فلان أنه ثقة إذا قلنا عن فلان أنه ثقة فدرجة التوثيق على درجات الدرجة الأولى هي درجة الثقة الحافظ إذن التوثيق الضبط ليس على مرتبة واحدة هناك مراتب فالدرجة الأولى هي درجة الثقة الحافظ المتقن وهو الذي يقل خطأه حتى لا حتى لا يعد شيئا مقابل حفظه. الدرجة الثانية هي درجة بقاء الحافظ الذي نزلت مرتبته عن مرتبة الأول. إذن الأول هو أثقل عدد مثلا من الأسماء المشهورة بالحفظ العالي حتى عد من الأئمة الذين لا يسأل عنهم لا يسأل عنهم. مثل لا خلوا ضحكوا علينا المعارض. مثل عبد الرحمن بن مهدي، في الشواذ بن الحجاج، في الملك بن أناس، في سفيان الثوري، في بن سعيد القطان، في سفيان بن عيينة حماد بن زيد، حماد بن سلمة، هؤلاء لا لا يسألونه. الدرجة الثانية درت إما هؤلاء تقريبا أجمع. أهل الجرح والتعديل على توثيقهم مثل أحمد بن حمد أحمد بن صالح المصري الحضرمي اليحياء بن معين، العلي بن أو هؤلاء إليس عنه. الدرجة وهي درجة ثقة ولكنها تقل قليلا لوجود كلام يسير فيهم يعني تكلم الأئمة عن عنهم قليلا كلام لا يرد حديثهم ولا ينزل حديثهم عن درجة الصحيح، لكنه أدنى من درجة الأول، مثل مثل أبي الزبير، مثل العلاء بن عبد الرحمن، أبي الزبير رواله مسلم، العلاء بن عبد الرحمن رواله مسلم، العلاء بن عبد الرحمن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه رواه، مسلم، هؤلاء ثقات، لكن جاء فيهم كلام يسير، هذا الكلام اليسير أنزل مرتبته، أنزل مرتبتهم، لكن لم ينزلهم عن درجة الصحة والاحتجاج المرتبة الثانية الثالثة وهذه التي اختص بذكرها مهمة جدا من ثوائد وفرائد كتاب الموقظة بالذهب وهي من قلت روايتهم درجة العدول الذين قلت روايتهم لم يأتي من عالم عنهم تجريح لم يأتي من عالم عنهم تجريح لم يأتي تجريح عنهم من عالم قصر لكن لقلة روايتهم لم يأتي التعديل كذلك في جماعة كبار من التابعين خاصة تابعين التابعين يتابعين من التابعين يتابعين التابعين كثر لم يأتي من عالم عنهم توثيقان لأن روايتهم قليلة روى الواحد منهم الحديث والحديثين والثلاثة أو روا عنهم الرجل ور عنهم الرجل ورجلان والثلاثة هؤلاء العلم يضعونهم بين المستور والمجهول يضعونهم هذا القسم الثالث يضعونهم بين المستور والمجهول هناك جماعة من هؤلاء أي من القسم الثالث هناك جماعة من القسم الثالث روا لهم البخاري. وروا لهم مسلم لا فصارت روايه الشيخين عنهم توثيقا لهم فهم ثقات يعني هؤلاء قلت روايتهم لم ياتي من عالم عنهم تجريح ما جرحهم عالم سكت عنهم لكن لم ياتي كذلك من يعدلهم يقول عنهم ثقة ما وثقهم احد ولا جرحهم احد قالوا سكتوا عنهم لكن روى لهم البخاري ومسلم فإذا روى له البخاري ومسلم ومن هذا الصنف فهو من الرجال استقال لكن مرتبته ليست كمرتبة لا الأول ولا الثاني وهناك من الرجال من هذا الصنف روى لهم اصحاب السنان هذا الذي اختص الذهبي في الموقضة بالحديث عنه فقال أما من روى عنه اهل السنن من هذا القسم فهم من اصحاب الأحاديث الججدة حديثهم جيد حديثهم جيد إذا روى الترمج لواحد من هؤلاء روى النساء لواحد من هؤلاء فحديثهم ماذا جيد وهذه فائدة في الموقظة نفيسه لو لم توجد إلا هي في الموقظة لعده الموقظة من نفائس الكتاب لأن الإشكال قائم والمشكلة منتصبة في أمثال هؤلاء الشيخ الواحد الإمام الحافظ انتبهوا لهذه النقطة فإن درجات الإتقان أولا أن يكون مكثرا حافظا ضابطا تجاوز القنطرة لا يسأل عنه أن يأتي رجل آخر أدنى منه حافظ ضابط لكن قل عن مرتبة الأول هؤلاء روى لهم البخاري ومسلم الأول هم الذين قام الصحيحان عليهما هذا المرتبة الأولى المرتبة الثانية روى لهم البخاري ومسلم، الان المرتبة الثالثة مرتبة الرواه الذين لم يجرحهم أحد وروايتهم قليلة فهم على مراتب إذا كانوا في الصحيحين فهم ثقات وإذا كانوا في السنن فهم حديثهم جيد هنا سائدة الحقيقة سأذكرها لكم وهي أن الإمام الواحد تلاميذه على تلاميذه الثقات والدرجة الثانية على مراتب الإمام الواحد الآن سنرى مثالا إماما عظيما راوي زميلة علم يحفظ الآلاف من الأحاديث يكون عنده التلاميذ مثل مين مثل محمد بن شهاب الزهري عليه رحمة الله مثل محمد بن شهاب الزهري هذا درجات الثقات عنده على مراتب يعني الشيخ الواحد لتكون درجات الرواه بالنسبة إليه على مراتب وربما يكون الرجل الذي قلت مرتبته بالنسبة لهذا الشيخ على الجملة هو من كبار الأئمة لكنه بالنسبة لهذا الإمام في درجة ثانية إذا ضربنا المثال الذي ذكره اسمه نضرب يتكلم الآن عن طبقات الرواة عن الزهري يريد أن يتكلم عن طبقات الرواة عن محمد بن شهاب الزهري يقول الطبقة الأولى جمعت الحفظ والإتقان وطول الصحب هؤلاء الجماعة من الدرجة الأولى في الحفظ والإتقان وماذا وطال صحبتهم له ما جلسوا معه مجلسا واحدا ولا مجلسين ولا ثلاثه بل طالت مده الجلوس ما جلسوا معه السنتين والثلاثه والاربع مثل من قال الطبقه الاولى جمعت الحفظ والاتقان وطول الصحبه للزهري والعلم بحديثه علموا حديثه والضبط له علموا حديثه وضبطوه لكثرته ما سمعوه مرة ولا مرتين ولا ثلاثة بل ربما سمعوا الحديث منه أكثر من مئة مرة وهم صفار متقنون مثل مالك وابن عيينة سسان بن عيينة وعبيد الله بن عمر المصغر الثقة ومعمر ويونس وعقيل وشعيب وغيرهم فهؤلاء متفق على تخريج حديثهم عن الزوري يعني هؤلاء روى لهم البخاري ومسلم عن الزوري إذن رجل غاوية لعالم مشهور كثير الحفظ كان في الشام وحمل علم أهل الشام ثم رحل واستقر في مكة فكان علم أهل الحجاز إليه علم الحجاز أهل مكة والمدينة خاصة مكة علمه ينتهي علم أهل الحجاز ينتهي إلى الزهرية فعلا عنه مئات الآلاف من التلاميذ فهؤلاء التلاميذ كانوا على ماذا على ماذا ما هي المرتبة الأولى من جمع الحظة والإبقام وطول الصحبة والعلم بحديثه والبطلح مثل مين كمالك من أنس عليه رحمة الله الإمام المشهور كثثيان بن عيينة سفيان بن عيينة كذلك هو قال عنه الشافعي لولا ابن عيينة لذهب علم أهل الحجاز سفيان بن عيينة مالك سفيان بن عيينة وبيل الله بن عمر معمر يونس عقيل وشعيب فهؤلاء متفق على تخريج حديث يعني أي متفق في الصحيحين وفي السنن الآن طبقة ثانية رأيتم الطبقة الثانية من الرواعن الزهري أهل حفظ وإتقان جمعوا الحفظ والإتقان لكن أخلوا بمرتبة أدنى من المرتبة الأولى وهو عدم طول الصحبة هم ثقات يعني هم بمرتبة مالك الحفظ والاتقان وبمرتبة عبيد الله بن عمر بمرتبة شعيب بمرتبة عقيل بمرتبة سفيان بن عيينة هم ثقات حفاظ لكن بالنسبة للزهري هم ربما طالت صحبتهم لشيخ آخر وكل واحد نختص بشيخ لكن بالنسبة للزهري هم آل حفظ وإتقان لكن لم تطل صحبتهم قال إتقان. الطبقة الثانية آل حفظ وإتقان لكن لم تطل صحبتهم للزهري وإنما صحبوه مدة يسيره ولم يمارس حديثه. ما طلب صحبتهم ولم يمارس حديثه, حديثه روى عنه لكن ما مارسوا حديثهم. وهم في إتقانه دون الطبقة الأولى. كل أوزاعي، كل أوزاعي كمالي، كثيف، أنا بدو في الحفظ والتقان، لكن بالنسبة للزهري، بالنسبة للزهري، شيء طبقه في القرآن، كل بن سعى، إمام أهل النص، طبعاً يولد في أصفهان، وعبد الرحمن بن خالد بن موسافة، والنعمان بن راشد، وغير ونحوهم، وهؤلاء يخرج لهم مسلم عن الزهري، هؤلاء، قلنا البخاري اختفى بمن؟ تصب الأولى وقد يأخذ من الطبقة الثانية مسلم أخذ من الطبقة الأولى ومن الطبقة الثانية وقد يأخذ من الطبقة الثالثة. بالنسبة للشيخ الطبقة الثالثة قوم لا زم الزهري لزموه وصحبوه ورووا عنه لكن كل ما في حفظهم ضربنا مثلا مرة من سفيان بن حسين سفيان بن حسين إمام ثقة لكن في روايته عن الزهري اضطراف. هو إمام ثقة. لو جاء من غير طريق الزهري ما ما تكلمنا في حديثه. لكن إذا جاء عن الزهري تكلمنا في حديثه. والآن سنبين قيمة هذه الطبقات مثل سفيان بن حسين ومحمد بن إسحاق بن إسحاق صاحب المغازل وصالح بن أبي الأخضر وزمعه ابن صالح ونحوهم وهؤلاء يخرج لهم أبو داود والترمي والنسائي وقد يخرج مسلم لبعضهم متابعه ما فائدة هذا؟ هذا سنستفيد ثلاثة طبقات الطبقات الرابعة والخامسة ماذا نستفيد؟ لنفترض إمام مثل ابن المبارك أو مثل الأوزاعي أولئك طبقة بالنسبة للزهري من الطبقة الثانية انفرد بحديث لم يروه أصحاب الطبقة الأولى انفرد جاء الأوزاعي وروى لنا حديثا ما رواه لا مالك ولا بن عيينة ولا عبيد الله بن عمر ولا شعيب ولا يونس ولا عقيف جيد يصنع في قلبك عدم الإطمئنان إلى أنه قد أن انفراده به توهن درجة الحديث توهنه لابده من متابع آخر على أرغم أنه ثقة ولكن انفراده يضر به بل إن بعض أهل العلم كالبرديج والإمام أحمد كما سيأتي في الشذوذ والوال في الشذوذ في الامتراد والشذوذ والنتارة باء فإن بعض العلماء كل إمام أحمد وكالبرديجي ربما يردون حديث صاحب الرجل من الطبقة الأولى إذا انفرد بحديث يردونه حديث عن الله بن عمر انفرد بحديث الإمام أحمد توقف فيه ما قبله حتى جاء أخوه وحدث به فعلي أن الإمام أحمد إلى أن هذا حديثا عن الزهري صحيح اذا هذه الفائدة طيب إذا اختلف في رواية إذا اختلفت الطبقة الأولى مع الطبقة الثانية ما نقدم؟ نقدم الأولى على الثانية ويسمى الحديث الآخر يسمى ماذا؟ يسمى الشاذة أنا أبغبت هنا حتى تفهم ما هو الشذوذ يسمى الحديث الثاني إذا خالفت وهو إمام ثقه خالف الثقات ثقات بالنسبه للشيخ وطالت صحبتهم له وضبطوا حديثه وما رسوه فخالفهم فحين يكون هذا الثقه بمخالفه هؤلاء الثقات يكون حديثه طيب اذا جاء الثالث وخالف الطبقه الأولى والطبقه الثانيه إذا خالفه اما أن نقول عنه شاذا أو ان نقول عنه منكر لأن الطبقه الثالثه في حفظها شيء والكلام على حفظها موجود من قبل الأئمة فحينئذ يكون مخالفة من تقيم فيه لاستقا فيكون منكرا فهمنا؟ الآن نأتي للطبقة الرادعة إذن طبقة الأولى قوم من أهل الإتقان والحفظ وطالب صحبتهم له مارسوا حديثه وسمعوا منه الكثير حتى علموه كده؟ الطبقة الثانية هي طبقة الثقاء الذين لم تقل صحبتهم سبعوا منهم مرة مرتين ثلاثة فسبعوا منهم ما شاء الطبق من تكلم في حفظها كلاما كلاما شديدا كلاما يسير مثل محمد بن إسحاق فيه كلام لكن كلامه يسير مثل صالح بن أبي الأخبار تكلم فيه لكن تكلم فيه كلام يسير سفيان بن حسين تكلم في حديثه عن الزهري خاصة فإحنا الطبق الرابعة حتى إحنا مراتب الإتقان لما نقول متقن هذا الأول ثاني أسفل. الطبقة الرابعة طبعاً الطبقة الرابعة والخارجة ليسوا من أهل الإتقان ولا حتى الثالث ليس من أهل الإتقان في الحقيقة. طالف صحبتهم لكن تتكلم في حفظهم تتكلم في حفظهم. الطبقة الرابعة قوم رلوا عن الزهري من غير ملازمة ولا طول صحبة. ومع ذلك ما فيهم مثل إسحاق بن يحيى الكلبي ومعاوية بن يحيى الصدفي وإسحاق بن أبي صروة وإبراهيم بن يزيد المكي والمثنى الصباح ونحوهم وهؤلاء قد يخرج الترملي لبعضهم رأيتم البخاري ومسلم من يأخذوا؟ رأيتم أهل السلام من يأخذوا؟ من أجل أن تعرفوا كيف نقول أن صحيح البخاري هو صحيح الكتاب كتاب أن صحيح مسلم هو أفححه الكتاب بعد كتاب الله وكتاب البخاري حتى تعرفوا هذا الطبقة الخامسة قوم من المتروكين والمجهولين كالحكم الأيلي وعبد القدوس بن حبيب ومحمد بن سعيد المصلوب وبحر ونحوهم هؤلاء متروكين حتى تكلموا في دينهم وفي عدالتهم وتكلموا في صدقهم وأمالتهم وروعوا عن الزهري هؤلاء حديثهم ماذا؟ لا يكتبوا هذا حديثهم لا يكتب وإنما يذكره أهل الإن بالتنسيلي منه لأنهم من المتروكين فلم يخرجهم الترمذي ولا أبو داود ولا النسائي ويخرج لبعضهن ابن ماجه ومن هنا نزل الدرة كتابه عن بقية الكتب ولم يعده ولم ولم يعده من الكتب المتبرة سوى قائمة من المتأخرين. وين في أمثلة كثيرة قال أصحاب نافع قسمهم ابن المديني ابن المديني قسم أصحاب نافع نافع من القار القرآن اللي هو شيخ الإمام مالك مولاي بن عمر الذي روى الذي حمل علما ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قسمه في مدينة طبقات الطبقة الأولى الثانية الثلاثة وهكذا لو أريد أن في هذا لأنه يصلح لمن أراد أن يمارس هذا العلم عملية نحن نتكلم الآن عن الجانب إلا في نهاية الكتاب من أجل هذه مهمة جدا ومهمة موجودة في نهاية كتاب شرح إلى الترمذي في نهاية الكتاب قام ابن رجب عليه رحمة الله بعمل طيب ما هو أنه تكلم على مراتب تكلم على مراتب الشيوخ ومراتب الحفاظ ومراتب الأئمة بالنسبه لكل شيء مراتبه لكل شيء ومنما يفترق تهذيب التهذيب عن تهذيب الكمال هذه مهمة جدا كي ما فوائد تهذيب الكمال تهذيب التهذيب أفضل من ته... أفضل هذه الفائدة وميزة أفضل من تهذيب التهذيب الكمال أي الذي صنعه ابن حجر أنه رتب الرواة في تهذيب التهذيب على قربهم وكثرة روايتهم وتقدمهم في الصبق بالنسبة إلى الشيخ بخلاف تهذيب التهذيب لابن الحجاج المذي فإنه رتبهم على الحروف الأبجدية فهمنا؟ تهذيب التهذيب لابن حجر لما تفتح الكتاب تقول هنا يعني ناخذ رجلا من الرواه يقول عبد الله ابن صالح بن مسلم بن صالح ابو صالح الاجلي الكوفي المقرئ انفرد البخاري من اصحاب الكتب الستة برواية عام لما رتب درجة الشيوخ رتبهم بحسب الطبقات فقال روا عن الحسن بن صالح حمادي بن سلمة لم يرتبهم على الحروف الابجدية انما رتبهم على, على درجة الطبقات والذين رووا عنه قال عنه البخاري فيما قيل وابنه أحمد أي ابن أحمد بن عبد الله بن صالح وعمر بن محمد الناقد إذا رتبهم على ماذا في تهذيب التهذيب رتبهم على درجة قربهم من الشيخ وإتقانهم لحديث الشيخ وأما في تهذيب التهذيب صرت الرواة والشيوخ على الحروف الأمجفية فأنت لا تدري إذا قرأت في تهذيب الكمال إذا كما لا تدري من من هو أرفق بالشيخ من هو أقرب للشيخ لكن إذا قرأت بترتيب عرفت أن هذا يقدم أن الأول يقدم على فضله ومع ذلك فقد ذكر ابن رجب هنا كثيرا في في نهاية كتابه روى مراتب كما سما قال معرفة مراتب أعيان سبق الذين تدور غالب الأحاديث الصحيحة عليهم وذكر من يرجح قوله عند قوله عند الاختلاف اضرب لكم مثال حتى تعرفوا حتى قلنا الزهري من الطبقة الاولى مالك سفيان بن يونس يولس وقائوان. طيب هل هؤلاء حتى اصحاب الطبقة الاولى هل كذلك يتفاضلون طب يفرض روى مالك حديث وروى غيره حديثا واختلفوا في لفظ من المقدم كذلك في الطبقة الاولى هناك من نقدمه على غير اسمه طبقة اصحاب الزهري من نقدم؟ قال واختلفوا في أثبتهم وأوثقهم وخلفوا في أثبتهم وأوثقهم فقال الطائفة المالك قاله أحمد في رواية وابن معين وذكر الفلاس أنه لا يختلف في ذلك أفضل واحد من طبقة الزهر مالك قال أحمد في رواية ابنه عبد الله مالك ثم ابن عيينة مالك ثم ابن عيينة قال وأكثرهم رواية الآن مالك هو أوثقهم لكن من أكثر الناس رواية عن الزهري نعم هو أوثقهم مالك ثم ابن عينا قال وأكثرهم رواية عنه يونس وأوقيل ومعمر وقال يونس وأوقيل يؤديان الألفاظ قال يحيى بن أسماعيل الوافطي سمعت يحيى بن سعيد القطان وذكر يوما أصحاب الزهري فبدأ بمالك في أولهم ثم سنى بسوثيان بن عينا ثم سلث بمعمر وذكر يونس بعدهم قال أبو حاتم الرازي مالك أثبت أصحاب الزهري فإذا خالفوا مالكا, فإذا خالفوا مالكاً من أهل الحجاز حكم لمالك وهو أقوى في الزهري من ابن عيينة وأقل خطا منه وأقوى من معمر وابن أبي وقال الطائفة اختلفوا قال الطائفة أثبتهم ابن عيينة قاله ابن المديني قال أثبتهم ابن عيينة وتناظر هو وأحمد في ذلك وبينا احمد ان ابن اولينا تناظر على المدينة مع من؟ مع احمد تناظر من؟ من هو اقل خطأ من اقل خطأ من الاخر هذا اخطأ وهذا اخطأ بماذا بمقارنتهم بالاكثر وجدوا لمالك اخطاء عن الزهري قال وبينا احمد ان ابن اولينا اخطأ في اكثر من عشرين حديثا عن الزهري صور رجل يحمل الاف الاحاديث كشفوا له كم خطأ يقول إخاي عن عشرين خطأ لا تظنوا أنها جاء حديث أخطأ في ألفاظ يسيرة في الحديث ألفاظ يسيرة قال وبينا أحمد أن ابن أولينا أخطأ في أكثر من عشرين حديثا عن الزهري وأما مالك فذكر له مسلم في كتاب التمييز عن الزهري ثلاثة أوهاب إذن من أبو باب؟ مالك وذكر أبو بكر الخطيب له أهمين عن الزهري وحدهما ذكره مسلم وصار أربعة وقال يا ابن سعيد ابن عيينة في الزهري من معمر لقدم ابن عيينة على معمر ونقل عثمان الدارمي عن ابن معين عكس ذلك وقال الطائفة الى اخره ما نريد ان نطيل في هذا فقد فهمتم المراد ويرجعوا الى مضان هذا البحث يؤديان الالفاظ يعني لا يرويان الحديث بالمعنى انما يرويانه باللفظ فهن الاتقان ما هي درجات المتقنين بالنسبة إلى العموم أولا من هم درجة الثقاء الحصاء الدرجة الثانية من قل عن هؤلاء الدرجة الثالثة هي درجة من قلت روايتهم ولم يأتي عنهم ما يجرح ولم يعدلهم أحد إذا روا هذي فائدة عظيمة هذه لو شدت إليها الرحال لا تجدونها وهو أن الرجل إذا لم يعدله أحد ولم يجرحه أحد فهذا عند في ما من المجهولين أو من المستورين لكن إذا روله البخاري ومسلم فهو من الثقات. إذا روله أهل السنان كما سيأتي وهذا أقدمه لأن لم أشرحه عندما نأتي إليه الآن إذن العدل الضابط الآن نأتي إلى شروط في المكن. ما هي انتهينا من شروط الإسناد ما هي شروط الإسناد اتصال السناد مداره على على عدل باب أن لا يكون شاذا ولا معلل الشدود والإلها سيأتي شرحه مفصلا عند الحديث المعلل والحديث المعلول ولا والمعلول والحديث الشاذ سنفصل فيه وسنبين وأن الشدود على قسمين وان الشدود يكون في الاسناد ويكون في المتن وكل شدود على نوعين يعني الش الشدود لا يكون في اسناد على نوعين والشدود لا يكون في يكون في المتن على نوعين مع المخالفه أو بدونها بكل واحد الآن نأتي إلى شروط صحة المثل أولا شروط صحة المثل أن لا يخالف كتاب الله ولا السنة المجمع عليها الشرط الثاني أن لا يكون ركيكا في لفظه ركة اللفظ وهائها ضعفها لا نتصور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطق بهذا الكلام الذي لا قيمه له الشرط الثالث أن لا يخالف العقل الفطري او بقوس الفكره الطبيعية ان لا يخالف الفطره هذه الشروط الثلاثه ايها الاخوه الاحباء شروط لم يتنبه لها المتأخرون ولم يهتموا بها فصححوا تخالف كتاب الله وصححوا احاديث تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخالفوا حديث تخالف الصحاح الحديث تخالف العقل والسورة ولكن أهل العلم من الأوائل من أهل الحديث كانوا من أشد الناس نقدا للمتون كانوا من أشد الناس نقدا للمتون نحن ضربنا لكم مثالا في حديث خالد بن زرئيذ عن عائشة الذي هو في سلنة أبي داود. هذا حديث صححه الشيخ ناط ولو تنبهنا إلى معنى لوجدناه يخالف ما علم من معرفة كل مسلم من الصحابة وموقفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث يقول أن أسماء ابنة الصديق رضي الله تعالى عنهما عنها وعن أبيها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق تشف ما تحتها هل نتصور أن ابنة الصديق تفعل هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نتصورها؟ إذا كان الصحابة، وهذا معلومة، مهويهم في الصحيح أنه لو طلب من الصحابي أن يصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استطاع لشدة هيبة النبي صلى الله عليه وسلم في صدوره أبو سفيان بن الحارث وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم أسلم بعد صلح الحديبية ومع ذلك يقول لو سألتموني أن أصف لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أقدر لا أصدق لشدة هيبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه ووصفوا أنه لم يكن أحد يستطيع أن ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلسة يجلسونها إلا أبو بكر وعمر فقط وإلا وبق إلا إلا بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم جالسون ومتأطلون